أمواتٌ غير أحياء، وإما يشررون أيان يبعثون إلهكم إله واحد، إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم.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 ذَلِكَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا قَدَمَ كِرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرُّوا عَلَيْهِ مُسْتَقَرًّا مِّن فَوْقِهِمْ وَآتَاهُمُ الْعَذَابَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ